تحيهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإبنه وترجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذهم وتوكل على الله وكفى بالله وكت لا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتبونها فمسعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا وإن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أدورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما آفا الله عليك وبنات عن وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها ل